فالحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد السؤال الاول يقول السائل فضيله الشيخ هل نستطيع ان نقول للذي يسال او صفات الله تعالى فان يقول كيف ينزل الله نقول لا كيف لا تقول قال لا ادري نقول لا كيف تسأل عن صفاته حيننا نقول لهذا الذي يسأل عن الصفات نسأله أيضا عن الذات لا نسأله لأننا نقتنع بالسؤال الكيفية لكن لإلزامه بأنه إذا نفى العلم بكيفية الذات يلزمه أن ينفي العلم بكيفية الصفات وإلا فإننا نقول السؤال عن الكيفية سواء اتطلق بالذات أو بالصفات من الأمور البدعية لكننا نقول هذا من باب الجزء يقول إذا كنت لا يمكن أن تسأل عن كيفية ذاتك فلا يمكن أن تسأل عن كيفية استفاتي لأن الكلام في الاستفات عن الكلام في ذاتك السؤال التالي يقول كيف التوفيق بين عيني واعيننا نعم قبل الكلام على ذكر التوفيق بين قول سالا ولتسمع على عيني وقول سالا تزيد ألوانه. فلهذا أقول لكم إنه لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء متناقض. وراء السنة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء متناقض. لا تناقض مع بعض ولا اكتفاء مع السنة أبدا. وما ظن التناقض فإن ذلك لقصور في علمه فإن ذلك لقلة في علمه أو قصور في ذهنه لماذا لا يمكن التناقض في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين كتاب السنة لماذا؟ لأن كلها حق والحق لا يتناقض لأننا لو أجزنا عقلا أن يتناقض الحق لكان أحد المتناقضين باطلا واكتب الله عز وجل سبيه شيء باطل وكذلك ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه الباطل ثم نعود ونقول أيضا ولا يمكن أن يتناقض كتاب الله عز وجل وما صح من سنته مع الواقع أبدا لا يمكن أن يتناقض مع الواقع أبدا مثال ذلك قال قائل كيف تجمعون بين قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وبينما ثبت الآن بان الأرض كروية حسبت الان نبي ان الارض كروية ان الارض ان الارض ان الارض ان الارض ان كروية لانك لو ذهبت الان من جدة متجه من نحو الارض لحرشت من الدماء في خط مستقيم خارس من الارض كروية ما في اشتال نعم ولا تتهجب ان تقول امر واقع يكروية فاذا قال قائل كيف تجمع بين هذا الثابت الذي لا يمكن انكاره ولو انكره ممكن ونسب ذلك الى الاسلام لكان هذا قرأة الاسلام اذا قال كيف تجمع بين هذا وبين قوله واذا كيف صدحت اقول للقرآن لا يناقض الواقع لا يناقض الواقع. فهي وين كانت غروية فهي صطح مسطحة للعباد يزرعون فيها ويحفظون ويغرسون ويبنون فيجدون ذلك المتساوي ولا غير متساوي متساوي اذا هذا صطح واقول له في القرآن ما يشهد للواقع القرآن ما يشهد للواقع بأن... بأن الأرض كروية هو خالف الواقع يقرأ قوله تعالى يكور الليل على النهار والليل يكور على النهار على أي شيء على أين شرم؟ الليل النهار يشدر عليه يا أخوان هذا الأرض لا شب إذن هي اقرا قوله تعالى اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت متى هذا يوم القيامه اذن الان هي غير ممدوده ولهذا جاء بالحديث انها تمد ومقياما مد العديم يعني الجلد فالحمد لله ما في القران شيء يخالف الواقع اطلاقا ولا في القران ما يتناقض اطلاقا ولا في السن ما يتناقض ولا تناقض بين القران والصحيح والسنة. فلنرجع الى قوله تعالى و... الى قوله تعالى والذي على عيني وقوله التجهيب اعيوني كيف الجمع بينهم؟ هذه مفرد واعين جمع الجواب بسيط جدا القاعدة في اللغه العربية ان المفرد اذا اضيف يفيد العموم ان المفرد اذا اضيف يفيد العموم له مفرد اقرأ قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله ذات مفرد إنما مفرد اللواء والجماعة لفظ مفرد لكن هنا جماعة وسدد لي ذات صور لأن الواحد يح يمكن أن معاد تحفنه إذا على مفرد مضاء في العموم طيب عيني والثاني عيني مفرد مضاء فيعوه كل ما ثبت لله من عيد كل ما ولا يناقض التعديد إغلاقا هنا لا يناقض التعديد يبقى الجمع لماذا جمعت أعيون لأن الجمع يفيد التعظيم الجمع يفيد التعظيم ولهذا يذكر الله نفسه أحيانا بصيرة الجمع تعظيما لا تعدده يقول قلنا ويقول نحن ويقول نزلنا جماعه الضميل الجمع للتعدد ولا للتعظيم للتعظيم لا شك لأن الله واحد عز وجل إذن أعيوني أجمعات لأجل التعظيم لا سيما وأنها اضيفت لما يكون للتعظيم وهو لا فصار فصار بذلك كتناسب بين المضار وإيش والمضار إليه فصار الجمع إذا روحي فيه المعنى هو التعظيم والمناسبة اللقبية وهو أنه قضي في لما في التعظيم فكان المناسب أن يأتي في صيغة تبين الان انه لا, مناقض، لا تناقض بين الافراد وبين التدريب طيب في رجل قال زوجتي طالق وله اربع نحله بمفرد يا اخوان انعطينا ابن قائد الان جبنا المفرد المراد والشديد طيب قال زوجتي طالق وله اربع كل اربع كل العربع تطرد. إلا إذا كان يريد تعيين بنيته أو بالسبب إذا كان هناك سبب واحد من الزوجات اغضبته والباقي ما أغضبه وقال زوجي سطالة عن التي أغضبتني هذا لا هو السبب أو هو بالنفس لنوى أنها معينة فلا تطرد الا ما نوى لكن دلالت اللفظ تبيض العموم طيب الرجل قال عبدي حرد وله اربعه عبد كل ما تقول كل ما تقول ما لم يكن نية او سبب ما لم يكن نية او سبب انتبه لهذا القاعدة برقلتي. المفرد أي قاعدة المفرد المضاعف بقلود العموم التليل وان ترجو نعمة الله لا تحكور ايه سائل يقول فضيله الشيخ كيف تنجمع أنت تقول فضيلة. فضيلة الشيخ. فضيلة. يقول فضيلة كيف تنجمع بين قوله تعالى اما جعل الارض قرارا وبين ما ثبت عن دوران الارض م. هيا جعل الأرض قرارا يعني انفتقر ويقول وبينما ثبت من دوران القرى أنا هو السائل بالتغيير على ثبوت ذلك وين السائل؟ تغيير ما بالشيء نعم فضل هاي علميا حلمته بيدك طيب قدرته بعينك هو شاعز الليل والنهار وفصول العظام يقول بدورا من الشمح الشمح تمتوا على الارض هاكذا يقول الليل ونعار الفصول تنحرف الشمح لان البضوات عنو مالو نائب تنحرف على الارض يحصل البراط تجنو من الارض يحصل الحق اين انا اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول يقولون يقولون اقول لك انني اقول لك انني اقول ان ان انني اقول لك ان انني لانه يقول القى في الارض روافده ان تميد بكم والميدان اخذت من مطلق الحركه ولولا ان هناك حركه قال والقى في ذلك روافده ان إيش؟ تتحرك بكم فلما نفى الميدان وهو الاضطراب دل على ثبوت اصل الحركه نعم وهذا لا نجعل كيف هذه الحركة إلا بعد أن طلع هذا العلم الآن وهو عند بعضهم أمر يقين مما شاهدوا في الطلعات في الأقمار الصناعية ومما شاهدوا في تحديد الهدف هدف الصواريخ من أماكن بعيدة قالوا لولا هذا ما استطاعوا أن يحددوا ذلك على كل حال ما ننعوه كلامه لكن إذا ثبت أن الأرض تدور فإن ذلك لا ينافي قوله امن جعل الأرض قرارا لأنه ممكن أن تكون قرارا وهي تدور وقدرتها على قدرة الله عز وجل و... و... نعم. وجلالتها على قدرة الله عز وجل مع دورانها وهي هذا الحضرات أبلغ ينفيه تدورها للدوران السريع ومع ذلك لا, لا في السفر فاستقر الناس يستطرون عليه هذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير أنا شخصيا لا أستطيع أن انفي ولا أثبت لا أستطيع أن انفي ولا أثبت ولا يتبين لي في القرآن ما يثبته أو ينفي. ونجعل هذه موكولة الى الأمر الذي يحددها من الناحية الشهدية الواقعية وإذا ثبث شثا ثبوت الله ستبيل انها تدور فليس في القرآن ما ينافي ذلك صبيبة الشيخ قيل ان استواء الله على عرشه من الصفات العقلية واجعله من الصفات الذاتية فل هذا صحيح؟ الصفات العقليه هي التي يثبتها العقل والصفات الذاتيه هي الصفات الملازمه للذات والصواب ان استواء العرض من الصفات الفعليه كما قال ان ربكم الله الذي خلق ثم في الكيس الايام ثم استواء العرش والعقل لا يهدي لولا ان الله اخبرنا به وما ما علمنا انه مستوى على العصر وال... والصفات العقليه يثبتها العقل بمجرده مثلا علم الله وقدس الله صفات عقليه ولا يوم سمعيه لكن يسوع ثبوته بالدليل السمعي المحض فقط ولولا ذلك ما جاز لنا ان نثبت ان الله استوى على العصر نعم العقل جل على علو الله عز وجل لكن على كونه مستوى على العرش هذا لم نعلمه إلا بطريق النقل بالطريق الحامل ولهذا لما تكلم أبو العلاء أحمداني كان ابو المعارف ويني يتكلم ويقول كان الله ولم يكن شيء فرح الجنة كان الله ولم يكن شيء مع الله يعني. هذا صحيح. يعني الله هو الاول الذي لس قبله وشك. ثم قال وهو الان على ما كان عليه. كلمه هذه ما يتم الا الا الاعداء. يريد بقوله وهو الان على ما كان عليه ان ينفي استواءه على العرش. لان كان ولم يكن شيء. العرش موجود كل شيء موجود. وهو الان على ما كان عليه اذن ليس مستويا على العرش فقال له ابو علي الهمداني يا استاذ دعنا من ذكر العرش يعني لان دليل او سمع معكم. ولكن اخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد بقلبه ضرورةً بطلب العلو صح ولا لا ها؟ أنت لقلت يا الله وين يروح قلبك والأيمين والإساء يوحفوك دليل عقلي فطري فجعل يغلب على رأسي ويقول حيرني انها مدام حيرني لأن ماذا لخال في فطرة كل انسان بفطرته لو اذا بل يارب ما يفر قلبه الى يديه الاحسن فقط المهم ان الاحتواء العرش دليله سمع والعلو دليله عقل اما الصفات الذاتيه فهي التي لا, لا تكون لازمة لذات الله عز وجل وهي نوعان معنويه كالسمع والبصر والعلم والقدرة وخبريه نظيرها اي نظير خبرية. ابعاد واكزاء لنا مثل الوجه واليد والعين هذه بالنسبة لنا ايش اكزاء وابعاد لكن بالنسبة لله ما تقول نهزاء وابعاد لا يجوز لان الجزء والبعض ما جاز عدمه مع وجود اصل ويد الله عز وجل ووجهه وعينه لا يمكن, لا يمكن ابدا لا يجوز عقلا امتكاكه عن الله عز وجل اذا الصبات الذاتية نقول في تعريفها ايش ما هي الصبات الذاتية الصبات هي اللازمة لله التي لا ينفك عنها مثل العلم والقدره والسم والبصر وهي اما خبريه محضه او معنويه كالسمع والبصر ولانها قدر معنويه واليد والوجه والعين واشباعها هذه صفات خبريه لا تجوز ان تقول اجز حرام عليك بالنسبه لله ابدا لكن نظيرها بالنسبه لنا اجز يلوم الانسان جزء وجهه جزء من بجن. عينه كذلك ف... هذه الخصوة الذاتية اذا معنوية بعد وخبرية نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى ويبقى وجه ربك الآية anyway. لو قيل المراد ذاته هل هذا تأويل ام صحيح نعم اذا فصل مخصم قوله تعالى ويبقى وجه ربك اي ذاته ردا على قول من يقول ان الذي يَبْقَرْهُ الْوَرْشِ كَرْقِدُونَ الزَّاسِ قولا جاء الله بالله فهذا صحيح أما إذا قصر ويبقى وجه ربك اي ذات إنكارا للوطف فهذا غير صحيح فهذا غير صحيح يعني إن قال إن الله له وطف وعبر بوطفه عن ذاته فهذا صحيح رد لقول من يقول أن في ناس يقول إن الله والعلم لا يفنى إلا وجه إنساء الله العافية إذا قال انا أريد بهذا التفسير رد قول هؤلاء قلنا هذا خطي لكن هذا مكان يدر وجه وإذا كان يريد بهذا التفسير أن ينكر وجه قلنا هذا خطأ إيه. صغيلة الشيخ نعم. قال بعض اهل العلم ان الله عز وجل ليس في مكان لأن كلمة مكان مأخوذة من التول. من نقول كان على ما كان ما كان قبل خوف المكان. هذا سطر طيب، لكن لا يفيد. نقول كلمة الله في مكان أو غير مكان أو في غير مكان أو الله في جهة أو في غير جهة. هاي كلمات حادة جنات. ما كانت عندك؟ حادثة من عنده، ويغني عنها قوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله تعالى الرحمن على العرش حصر. وقوله اعملت من في السماء وهكذا النصوص الكثيرة التي ذاتك تحضر تدل على ايش على أعلم ولا اثبت هذا اما تقول في مكان او في غير مكان في جهة او في اشياء ما جاءت هذه لا عن استلك ولا فطران الحصر. ولكن مع ذلك إذا كتمين بشخص ينسلنا أن نتكلم